أحس النور على على بلا حب وبلا غيره بلا شوق وسهر معيش انا وقلبي تعاهدنا نموت الحب ونعيشها بلا بلا حفو غ ي ر 「まだこそが غرام」 See? 「وهبنا قلوبنا ا ل من اللي ما ع ش ق ف ن ا